ويتناجون بالاسم والعدوان ومعصيه الرسول واذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله واذا جاءوك حيوك بما لم يحييك الله ويقولون في انفسهم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 فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حِزْبُ الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون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 يُّونَ منَنْ ح الدَّ رسُولهُ وَلَ كانوا أبهُْ أَْ أبنأَهُم أَوْ إخواوانَهم أَ إخواانهم أَوْ, إخوانهم أو, إخوانهم أو عاشيرَتَهم أولئِكَ كَتَبَ فيِي قُلوا بهِهِمإمَانَ وَأََدَهُ برروحِم منن.